والتي, والتي هي بعنوان, بعنوان, بعنوان احترث انت مراقب, انت مراقب لفضيلة الشيء, الشيء غريب, غريب رمضان, رمضان اخي الحبيب تصور انك في ليلة من الليالي ذهبت لتناب اطفأت استراج ونمت في هدوء الليل وحينما حل الظلام وعم السكون المكان بصوت جرس الهاتف? يؤرق مضجعك. يوقفك. ترفع سماعة الهاتف? تجد شخفا يكلمك كلمة واحدة. لا يزيد عليها. يقول لك احترق. انت مراقب. من يراقبني? من يسمع كلامي? من يتجسس عليك?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 تحسبن الله يركل ساعة ولا انما تخفي عليه يا, خيدي. يا خيدي. اسمع معي اخي الله, الله الى حال إلى اناس, أناس عاشوا معهم يا الله يا اذا كان امير المؤمنين لما يرانا فالله لرانا انا منذ ما تكلمت بكلمة إلا واعتدت لها جوابا بين يدي الله من أهم الأسباب التي تعينك على مراحبة الله تعالى الخوف من موت الفجأة وسوء الخاتمة عند أي عمل تصور أنك ستموت عند هذا العمل صورة هزت مشاعري والرقط مطجعي هي صورة اللاعب المجري اللاعب وهو في الملعب ويبتسم وهو في عنقوام الشباب والفتوة والقوة اذا به فجأة اراه قد وضع يده على ركبته وانحنى الحناء كبيرا ثم في ربع دفوقة فقط سقط على الارض اتى اللاعبون زملائه واتى الطباء العلاج الطبيعي يحركونه لا حرام. ماذا? ماذا? فارق <تصفيق> الحياة فارق <تصفيق> الحياة فارق الحياة dina Allahu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 وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة يا, يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا اتف الله, الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأناكم مسلسون يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقتهم من نفس واحد وخلق منها زوجها قَوْلَ قَذَا مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا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 فإن حديثي إليكم في هذا اليوم العظيم الكريم المبارك بعنوان احترث أنت مراقب أخي الحبيب تصور أنك في ليلة من الليالي ذهبت لتناف أطفأت استراج ونمت في هدوء الليل وحينما حل الظلام وعم السكون المكان إذا بصوت جرس الهاتف يؤرق مرجعك يوقذك ترفع سماعة الهاتف تجد شخصا يكلمك كلمة واحدة لا يزيد عليها يقول لك احترث أنت مراقب وإذا به بعد أن يقول هذه الكلمة يضع سماعة الهاتف وأنا أسألك الآن ماذا سيكون من أمرك كيف تتصرف في هذا الموقف ماذا ستفعل أنا أخبره سترى نفسك تذهب إلى ثقب الباد لتنظر من يراقبك لن تجد أحدا ترجع إلى شفقتك أو إلى بيتك ذهابا إيابا صودا نزولا لن تجد أحدا ولن ترى أحدا وكأني بك تضرب كفا على كف تسأل نفسك من يراقبني من يسمع كلامي من يتجسس علي اسمع معي أخي في الله إلى حال أناس عاشوا معشت رجل يحكي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمن السابق على الإسلام الثلاثة حديث الثلاثة أصحاب الغار أحد هؤلاء الثلاثة رجل كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء تعلق القلب بها وهذه المرأة كانت فقيرة لكن هذا الرجل كان سريا من الأسرياء تأتيه ابنة عم الفقيرة تطلب منه المال يقول لها لا لن أعطيك مالا حتى تخلي بيني وبين نفسك يطلب منها الفاحشة والعياذ بالله تأبى المرأة وترجع ثم لما عضها الفقر بناده رجعت إليه فأعطى لها مئة وعشرين دينارا سروا إذا أردنا أن نترجمها بمقياس زماننا بين الثلاثين والأربعين ألف سروا طلطة إلى والمقابل أن تخلي بينها وبينها فقط حتى إذا تمكن منها وتمكن منها وهم بفعل جريمة الزلاح إذا بهذه المرأة تقول له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فإذا بهذا الرجل يشعر بقشعار نغة سرت في جميع جسده وارتعاد أخذ قلبه وجوارحه كلها ارتعدت وخافت واذا به يجد نفسه قائما عن هذه المرأة تاركا هذه المرأة الجميلة التي يحبها وتاركا لها كل هذا الذهب ومضى عنها والسؤال هنا ايها الاخوة ما الذي يجعل رجلا تملكت الشهوة من كل كيانه والاسباب مهيئة ما الذي يجعله يقوم عن هذه المرأة والاجابة لانه استشعر انه مراقب نعم استشعر انه مراقب. ايها الاحباد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اصدر قانونا بمنع غش اللبن. واذا به يتفقد الرعية عمر يتفقد رعيته. يسمع حوارا بين ام وابنتها. الام تأمر ابنتها بغش اللبن. والبنت تناقش امها وتقول لها يا امه الم تسمعي لامر امير المؤمنين انه اصدر قانونا بمنع غش اللبن. فتقول الأم لابنتها يا ابنتي إن أمير المؤمنين لا يرانا فتقول لها يا أمه إذا كان امير المؤمنين لا يرانا فالله يرانا سبحان الله يبكي عمر لمشرد سماع هذه الكلمة يرجع إلى بيته إلى أبنائه يقول يا أبنائي ليقم واحد منكم الآن فليتزوج هذه البنت الصالحة فإنه قد قذف في قلبي أن الله سيخرج من هذه المرأة رجلا يوحد الله به كلمة المسلمين فيقوم عاصم ويتزوج هذه المرأة فتلد له ليلى التي كنيت بأم عاصم لتتزوج ليلى عبد العزيز ابن مروان لتلد عمر ابن عبد العزيز ابن مروان والسؤال هنا أيها الإخوة الأحباب الكرام ما الذي جعل هذه الفتاة تجيب على أمها حين قالت لها أمرتها بنشر لبن فقالت لها إن الله يرانا لأنها استشعرت أنها مراقبة دائما أيها الإخوة الفاسقون والمجرمون يريدون لكل الناس جميعا أن يكونوا مثلهم فسقا وفي زمن السلف الصالح كان هناك رجل صالح عابد زاهد عالم اسمه الربيع بن خسيد تجمع الفاسقون واتفقوا مع داعرة من الداعرات من اجل ماذا؟ من اجل ان تغري الربيع ابن خسين وان تقوده الى شريمة الزنا وكان المقابل مقابلا مذهلة لها الدينار اذا هي قادة الربيع ابن خسين الى الزنا تذهب المرأة لتتجرد من سيبيها امام الربيع ابن خسين في خلوته واذا بالربيع يصرف بصره عنها ويقول لها يا امت الله كيف بكي اذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين ام كيف بكي اذا اودعت في القبر فيسألك منكر ونكير ام كيف بكي حين توقفين امام الله الجليل ام كيف بكي ان لم تتوب حينما تلقين في الجحيم فارتعدت المرأة وبكت بكاء شديدا وتابت وصارت عابدة لله تعالى لدرجة انها لقبت بعابدة الكوفة من شدة اجتهادها في العبادة فعلق هؤلاء وقالوا امرناها ان تذهب لتفسد الربيع فافسدها الربيع علينا والسؤال هنا ايها الاخوة ما الذي يجعل رجلا كالربيع ابن خسين الشهوة متأججة في بدنه وأمامه امرأة بارعة في الحسن والجمال وهو في خلوة وهي التي أدت له ولم تطلب منه أي مقابل ما الذي يجعله لم يستجب لأمر هذه المرأة بل لم يستجب لنداء الشهوة في جسده ما الذي يجعله يفعل كل ذلك لأنه استشعر أنه مراقب نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام علمتم الآن لماذا أقول لكم احترس أنت مراقب انت الان من يراقبك? علمت الان ما هو الشعور الذي سيطر على هؤلاء جميعا? انه مستشعر ان هناك ربا يراقبهم سبحانه. ايها الاخوة مراقبة الله عز وجل هي تيقلك بان الله تعالى يطلع على ظاهرك وعلى باطنك. نعم. وهذا مقام من مقامات الايمان. سامق للغاية فيقونك ان الله لا يطل على ظاهرك فحسب بل يطل على باطنك ايضا فكلما هممت بسوء تتذكر وتقول لنفسك لا يا نفس الله يراري الله يسمع قولي الله لا يخفى عليه شيء من امري واذا فكرت في المعصية او وجدت نفسك تفكر في المعصية فاستحي آن يطلع الله تعالى على مجرد التفكير القلبي في المعصية هذه مراقبة الله تعالى مراقبة الله يستحي الم من الله يراقب ربه تبارك وتعالى أن لا يطلع الله على مجرد التفكير القلبي في المعصية فى اليسام مثلا يقوم لأعمل العمل رالي الناس تقول لهم يعلمون انه عابد عابد الله تعالى لكنه حينما يراقب الله تعالى يدرك هذا الفعل القلبي الشنيع ألا وهو الرياء ويحول قلبه إلى الاخلاص لماذا أيها الإخوة لأنه يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور مهما أخفيت عن الناس ومهما كتمت عن الناس الله يعلمه استشعار أن الله لا يعلم ظاهرك فعز بل يعلم باطنك كما يقول أحد السلم المراقبة خلوص السر والعلانية لله خلوص السر والعلانية لله تعالى راقب ربك راقب ربك كل نفسك دائما يا نفس الله يسمع قولي الله يرى مكاني الله لا يخفى عليه شيء من أمري فسبحان من لا تخفى عليه خطيئة نعم أيها إخوة الأحباب مقام ان استقام القلب استقام الإيمان كله بقلبك وصرت أسعد القلب في الدنيا قبل الآخرة نعم سعادة بالطاعة لن يجد مرء حلاوة الإيمان ولا لذة الطاعة ولا حلاوة المنجاة إلا إذا حقق المراقبة مراقبة الله تعالى كما سمر إن شاء الله تعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل ليسأله ويعلم الأمة يسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنا أقول لك استحضر أكثر إنسان تحترمه وتجله تستحي أن ترتكب أمامه معصية استحضر هذا الإنسان في قلبك وتصور أن هذا الإنسان معك اينما كنت. اينما ذهبت وغدوت واتيت هو معك. في خلوتك معك. وانت وحدك في شقتك معك. وانت في الطريق معك. وانت في العمل معك. يراقب افعالك ويراقب نظراتك ويراقب اقوالك. هل حينما تخلو وحدك في بيتك وتدخل على الانترنت هل من الممكن أن تدخل على موقع من مواقع الاباحية? وهو تصور انه جلس في جوارك. لا ستستحي. ستترك هذا الامر. يستحيل. هل ستجرؤ مرة وانت ماشي في الطريق ان تنظر عينك الى امرأة متبرجة? لا. ستستحي. لماذا? لانه يراقب نظراتك. هل ستجرؤ مرة ان تتناول ابرة المخدرات? او تتناول اقراص المخدرات? لا تستحي من هذا الانسان. سبحان الله. يعني لمجرد تصور ان هذا الانسان تستحي ان ترتكب هذا الامر وهو ينظر اليك وهو يراك فكيف بالله الجليل الذي لا تخفى انت عنه ولا تخفى عليه خاطئة سبحانه وتعالى يراك اينما كنت الله تبارك وتعالى صار في قلبك اقل من هذا الانسان سبحان الله صارت هيبتك من الله اقل من هيبة هذا الانسان جعلت الله اهون الناظرين اليك بؤسا لهذا العد نعم بل لا يستعق كلمة العد نعم ايها الاخوة الاحباب الكرام فان لم تكن ترى فانه يراك استشعر ان الله يراك ان الله يعقبك لم ينجو انسان الا اذا وصل الى القلب السليم نعم لن ينجو من عذاب الله الا من وصل الى القلب السليم وسبيل الوصول الى سلامة القلب من خلال مراقبة الله انسان يرغب أعماله إنه لا يرتكب معاصي لأن الله يطلع عليه فيجاهد نفسه يجاهد أن لا يطلع الله على شيء في قلبه يكون مجرد التفكير في المعصية فيجاهد نفسه فلا يزال يجاهد نفسه في أعماله وفي أموره القلبية حتى تصير مراقبة الله تعالى سجية وطبيعة مراقبة الله سنية وطبيعة وهنا يصل المرء الى القلب السليم. القلب السليم الذي لا يتمكن الشيطان ابدا ان يقذف فيه شفوة ولا شبهة. نعم ايها الاخوة استشعر اما الله معك اما الله يراك. يقول الله جل جلاله. لم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ما في من ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا خمسة سبحان الله استشعر انت واحد الله سانيك استشعر هذا الامر وانت في خلوتك لو ان انسان صالح كما ذكر تستحمله فالله سانيك الا تستحمل الله تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل انسا وما تغيظ هو مستخفي بالليل سبحانه يعلم كل شيء حتى ما تغيض الارحام سبحان الله سبحان الله هذه الايه لو قيلت وحدها لكفت انظر لقول الله تعالى وعنده مفاتيح تتأمل مع بعض الآية. وما تسقط من ورقة. كل الورقة الذي خلقه الله. لا تسقط ورقة. الا يعلم الله تبارك وتعالى سقوطها. متى تجف? الله يعلمه. متى تنفصل عن الشجرة? الله يعلمه. اين ستقع? الله يعلمه. هل تحت الشجرة? ام ان الرياحة ستحملها الى ما هو ابعت? الله يعلم كل ذلك. سبحان الله. علم الله اوسع من هذا. هكذا واوسع. هل أنت يا ابن آدم بأعمالك تتصور أنك تخفى على الله والله تبارك وتعالى يعلم كما قلت لحضراتكم متى تقع الورقة وأين ستقع سبحان الله كل هذا لا يخفى على الله وهل يخفى عليه عملك أنت يا ابن آدم فلا ترقب ربك تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعلم الأعمال ويحصيها ثم يحاسب عليها انظر لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلمن نفس شيء واذا كان من نعمه على احد فتم من خرق اتينا بها اتينا بها اتينا, بها أتينا بها سبحان الله سبحان الله أيها الإخوة الأحباب هذا هو معنى مراقبة الله تبرك تعالى أنتقلوا بحضراتكم إلى النقطة الثانية ألا وهي علامات المراقبة ما هي العلامات التي إذا وجدتها في قلبك تعلم أنك إنسان بدأت تضع أقدامك على مراقبة الله تعالى أو حينما تراها في إخوانك تعلم أن هذا الإنسان يراقب ربه اول هذه العلامات هو المحاسبة ترى هذا الإنسان الذي يراقب ربه دائما يحاسب نفسه نعم لأنه عاقل لو أن إنسانا يشترك في تجارة مع انسان. أتراه يطرق التجارة تسري هكذا مهما كانت درجة توثيقه وعدالته لا بل يشارطه يعني يحذب الأطر والقوانين التي ينشي عليها هذه الوضاعة لا تبيعها بأقل من هذا السعر إلى آخر هذا سبحان الله يشارطه ويحاسبه حساباً دقيقاً الإنسان يفعل هذا في تجارة أقصاها ربح زائل مهما على فهو زائل وينسى نفسه في تجارة ربحها الفردوس الأعلى نعم أيها الإخوة ربحها الفردوس الأعلى حصل ما استطعت من التجارة ستحصل الملايين المليارات اعلم أخي الحبيب أن ما في الدنيا من أموال ليس في مركزكم فقط ولا في جمهوريتنا فقط ولا في العالم كله فقط بل من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرس الله الأرض وأن عليها كل هذه الأموال إذا قرمت بجنة الفردوس الأعلى لكانت كما يأخذ الأصبع إذا أدخل البحر ثم أخرج ماذا أخذ من مائه شيئا حقيرا لا يقارن بما باقي في البحر اذا تبا وسحقا لانسان يغفل عن محاسبة نفسه نعم ايها الاخوة الاحباب يغفل عن محاسبة نفسه مصيره الى الخسران ولا حول ولا قوة الا بالله اخي الحبيب انا اريد ان اقول لك كلمة اريدها ان تنغرس في قلبك الا وهي ان تتعامل مع كل نفس من نفسك على انه كانت نعم ايها الاخوة كانت إذا ضاع منك هذا الكنز تكون قد خسرت خسرانا كبيرا وضياع الكنز أن يمضي هذا النفس في غير طاعة الله لا في المعصية بل أمضيت هذا النفس في غير الطاعة وفقط ضياع كنز تصور إنسان زي بالضبط إنسان دخل صفقة فخرج منها خاسرا برغم أن زميله كسب في هذه الصفقة ملايين الجنيهات هذا يعني مثال دقيق وقريب جدا ما بالك اذا استغل هذا الانسان الشقي هذا النفس في معصية الله تبارك وتعالى لذلك اريدك ان تقايس بين نعم الله تبارك وتعالى عليه وبين جنايتك نعم انا حذرت كلمة معصية واستعملت كلمة جناية لان المعصية لو تدفر لمدى الخسرات الذي ينجم عليك نتيجة المعصية لتيقنت أن المعصية جناية في حق نفسك قايس بين نعر الله عليك وبين جنايتك تعلم أنه ليس أمامك إلا عفو الله تبارك وتعالى حينها تعلم أن الرب رب وأن العبد عبد فتتزلل لله تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحباب الكرام العاقل من يحاسب نفسه يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه الكيس اي العاقل الفطن الذكي من دان نفسه اي من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله يرتكب المنكرات يرتكب المعاصي كيف ما شاء نقول له اتق الله يقول ربنا غفور رحيم سبحان الله هذا الانسان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان احمق يقول النبي عليه الصلاة والسلام والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وكلمة عمر الخالدة أيها الأحبان حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا إذن اجلس بعد كل صلاة صبح مع نفسك وشارط نفسك ستفعل كذا وكذا وكذا بل خافد نفسك قبل المشارطة وقل لها يا نفس تصوري أنك قد ميت ثم بعستي وبين يدي الله قد وقفت ماذا ستتمنين انا اقول لك يا نفس تتمنين الرجعة الى الحياة الدنيا حتى تعملي صالحا فانا اقول لك ها هو ذا اليوم تصوري انك قد رجعتي فلا تضيعي هذا اليوم مني فان بضاعتي هي عملي وانا بصدد تجارة ربحها الفردوس الاعلى شارد نفسك وحاسب نفسك ضع الشروط في الصباح وحاسب نفسك على كل هذا في المساء ثانياً أيها الإخوة الأحباب الكرام من هذه العلمات الحياء من الله نعم أيها الإخوة الحياء من الله في السر والعلى نعم أيها الأحباب الحياء من الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى الرأس ما في الرأس فالرأس العين احفظ عينك من ان تنظر الى حرام. وانت ماشي في الطرقات حينما تشعر ان فلانا ينظر اليك تغد البصر. لكن حينما لا يكون هناك انسان ينظر اليك تسترق البصر. لا اله. إلا. هل هذا هو حال انسان ينراقب ربه ام يراقب الخلق? نعم ايها الاخوة الاحباب احفظ العين احفظ الازن ان تستمع الى حرام. احفظ اللسان من ان يتكلم بحرام فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى احفظ بطنك من ان تدخل فيها لقمة حرام احفظ فرجك فالبطن من من ان يقع لمرأة في الحرام فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخرة زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة. استحيى الله حق الحياة. قد يتصور انسان ان الحياء من الله لا يكون الا في الخلوات. لا. في الخلوات وفي العلل. حيث ان الفسق ولا حول ولا قوة الا بالله صار طبيعة عند كثير من الناس. تدخل مطعما مثلا من المطاعم تجد مثلا هذا المطعم وانت وعك زوجك وابنائك يعني يضع شريط فيديو كليب مثلا او على نغمات الموسيقى التي حرمها الله تبارك وتعالى الناس لا يستقدرون هذا ولكن الله عرمه فانت في فعلك هذا الناس هذا امر عديد بالنسبة لكم لكني اريدك اذا كنت مراقبا لله تعالى تجد نفسك تستحي من الله تعالى ان يطلع عليك وانت تعصيه فتبرح هذا المكان سريعا اذا ايها الاخوة الحياة من الله ثالثا في الخلوة. حالك في الخلوة. يبين مستواك الحقيقي. نعم تقول انك صالح? انك عابد? انك انسان متقي? انظر لحالك في الخلوة. حينما تخلق وحدك في شقتك. انت وحدك. تدخل على الانترنت على مواقع ذحية? انت انسان مدمر. انسان ضايع. وحدك تسترك النظرات? انسان مدمر نعم لا تراكب ربك تبارك وتعالى حينها تكون وحدك تشرب المخدرات والبنجو وتتناوى إبر المخدرات إنسان لا يراكب الله تبارك وتعالى نعم أيها الإخوة كم من إنسان في الخلوة لا يحترم ربه فيرتكب المنكرات فترى هذا الإنسان القلوب وقد أغلقت من ناحيته نعم كما يقول أحد السلف إن العبد لا يخلو بمعصية الله تعالى فيسبح عليه ذلته نعم قتامة تعلو وجهه ترى الناس تكرهه لا تحبه كما يقول ابو ترداء ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب المؤمنين قالوا كيف يا ابو ترداء كيف تلعنه قلوب المؤمنين يقول يخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب الصالحين نعم ايها الاحباب يلقي الله بغضه في قلوب الصالحين انسان لا تطيقه لا تحبه هل لا لا إذن لماذا تكره شيء أجدوه في قلبي ولا أدري لماذا لكن أريد أن أقول هذا الأمر مع الصالحين نعم أيها الإخوة الصالح تجد في قلبه إغلاقا تجاه أهل المعاصر نعم أيها الأحباب هذا لا يكون إلا في قلوب من عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة هكذا أقول حتى لا تسلط نفسك حكما على الناس فقد يكون المرض صالحا وأنت في قلبك إغلاق من ناحيته لهوا في النفس فهذا الإغلاق في القلوب كما يقول أبو ترداء يلقي الله بغضه في قلوب الصالحين وعلى العكس كم من إنسان يحترم ربه في خلوته إجلالا لجلال الله أو رغبا في ثواب الله أو رهبا من, من مؤاخذة الله تعالى فإذا به أمثله لحضراتكم بعود البخور تضعوه في ناحية المسجد أو في ناحية البيت الناس يتوافدون ويدخلون يشمون طيب الرائحة ولا يدرون أين هي هكذا الصالح الذي يحترم ربه في الخلوات هكذا يكون بين الخلق عيون الخلق تعظمه وألسنة الخلق تمدحه ولا يدرون لماذا تقول له لماذا تحب هذا الإنسان لماذا يدرون عليه هل عن شرطة هل عشت معه لا ولكني أحبه هكذا شيء أجده في قلبي محبة في قلبي له لا أدري من أين تأثث اللهم ارزقنا القبول من فضلك يا رب العالمين أيها الإخوة الأحباب الكرام الخلوة،, الخلوة نعم أيها الإخوة هل سمعتم بقصة حبيب حبيب رجل كان يتعامل بالربا يخرج المال بزيادة بالربا فمر ذات مرة بالطريق وإذا بصبيان يلعبون فإذا بحبيب يسمع هؤلاء الصبية يقولون لبعضهم البعض ها قد أقبل حبيب آكل الربا فتألم جدا حبيب ونكس رأسه زلا وقال يا رب هنت عليك لدرجة انك فضحتني حتى عند الصبيان رجع يبكي في بيته وجمع كل ماله وقال لربه يا رب انا اسير الزمب اسير الزمب يا رب واند ان افتدي نفسي ينك بهذا المال لما اصبح الصباح اخرج كل هذا المال صدقات في سبيل الله وصار حبيب عابدا ذاكرا لله تعالى اسابيع او شهور يمر بذات الصبية يجد الصبية يقول بعضهم لبعض يقول ها قد اقبل حبيب العابد برغم انهم ما على حال حبيب فبكى حبيب وقال سبحانك يا الله تزم مرة وتمدح مرة والفضل كله من عندك أيها الأحباب احترم ربك في خلوتك احترم ربك في خلوتك فالإنسان في الخلوة المراقب لله تراه يحترم ربه في الخلوة رابعا من هذه العلامات التي يتحلى بها الإنسان الذي يواقب ربه الخشية خشية الله تعالى يترك المعصيه يتذكر ان هناك رب ياخذ بالذنب ويحاسب على الذنب فيخاف ان يرتكب هذا المنكر لأن الله تعالى يراه لأن الله تعالى يسمع قوله لأن الله تعالى كان مكانه يستحي ان يقع في هذا الذنب او يترك هذا الذنب خشيه الله تبارك وتعالى والخشيه ايها الاحباب ليس شرطا ان تكون من أهل المعصيه فلقد كان اثقل خلق لله المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الناس خشية لله تعالى. انظر الى نبيه عليه الصلاة والسلام حينما تهب الريح يتردد ويصفر وجهه خشية عذاب الله. كان يدعو بهذا الدعاء اللهم نقزن لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. يذهب في ليلة امنا عائشة رضي الله عنها يقول يا عائشة ذريني الليلة اتعبد لربي. يستأذنها اتركيني لأقوم اتعبد لله. فتقول له يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيتطهر ويقرأ القرآن وهو يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة أي حتى بل ثيابة الله أكبر ثياب النبي تبتل من دموع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض لا إله إلا الله, لا إله إلا الله حين الفجر يأتي بلاد ويلتفت إلى بيت رسول الله ويقول الصلاة الصلاة يا رسول الله فيجب رسول الله خارجا يرفع بصره إلى السماء وهو غريق بالدموع ثم يضعه في الأرض ويبكي بكاء شديدا ثم يتابع بين الرفع والخفوض فيقول له يا رسول الله تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا واللفظ الأشهر أن هذا كان مع عائشة يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وكانت الآيات العشرة الأخيرة من سورة آل عمران خشية الله اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ابو باكر الصديق كان اذا دخل في الصلاة كأنه عود من خشية الله لا تعرك من شدة الخشوع من شدة الخوف من الله تعالى من شدة اجلال الله الذي يقف هو بين يديه غمر الذي كانت قد حفرت الدموع في وجهه ممران خطان اسودان من منا اثرت الدموع في بشرته من منا ايها الاخوة الاحباب الكرام الناس الله ان يرزقنا من خشيته. ما يرقق به قلوبنا. ويقربنا من الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة الاحباب والكرام. كان يقول. وددت لو ان لي مثل طلاع الارض ذهبا. اي شبال الدنيا كلها. لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. سبحان الله. امر الفاروق ايها الاخوة هذا الجبل العظيم الذي حينما يتصوره الانسان يتصور املاق يمشي بالذره يطالب الناس وناس كثير من الناس عمر الرقيق القريب من الله عمر وحينما حضرته الوفاه يضع راسه على رجل ولده عبد الله بن عمر وهذا يدلك على مدى العلاقه والحب في قلب عمر تجاه ولده عبد الله يضع رجله راسه على رجع عبد الله وفجاه يقطع بكاء عبد الله بن عمر ويقول له يا عبد الله ضع راسي على الأرض يا ابتي ما ضرك على رجلي ام على الأرض سكلتك أمك واستكندوا عليك